أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم قد أ ف ل ح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم ل ل ز ك ا ة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إ ل ا على أ ز و ا ج ه م أ و ما ملكت أ ي م ا ن ه م ف إ ن ه م غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك ف أ و ل ئ ك هم العادون والذين هم ل أ م ا ن ا ت ه م وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أ و ل ئ ك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن من س ل ا ل ة من طين ثم جعلناه ن ط ف ة في قرار مكين ثم خلقنا ا ل ن ط ف ة ع ل ق ة فخلقنا ا ل ع ل ق ة مضى فخلقنا ا ل م ض غ ة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أ ن ش أ ن ا ه خلقا آ خ ر فتبارك الله أ ح س ن الخالقين ثم إ ن ك م بعد ذلك لميتون ثم إ ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون ف أ ن ش أ ن ا لكم به جنات من نخيل ومنها أ ع ن ب ل ك فيها فواكه كثيرة و م ت أ ك ل و ن و ش ج ر ة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين و إ ن لكم في ا ل أ ن ع ا م ل ع ب ر ة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ك ث ي ر ة ومنها ت أ ك ل و ن وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أ ر س ل ن ا نوحا إ ل ى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره أ ف ل ا تتقون فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم, ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أ ن يتفضل عليكم ولو شاء الله ل أ ن ز ل ملائكه ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آ ب ا ئ ن ا ا ل أ و ل ي ن إ ن هو إ ل ا رجل به ج ن ة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون ف أ و ح ي ن ا إ ل ي ه أ ن اصنع الفلك ب أ ع ي ن ن ا ووحينا ف إ ذ ا جاء أ م ر ن ا وفارت النور فاسلك فيها, فاسلك فيها من كل زوجين اثنين و أ ه ل ك إ ل ا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إ ن ه م مغرقون فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله, لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين ان في ذلك ل آ ي ا ت وان كنا لمبتلين ثم أ ن ش أ ن ا من بعدهم قرنا آ خ ر ي ن ف أ ر س ل ن ا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله, أن اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره أ ف ل ا تتقون وقال ا ل م ل أ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء ا ل آ خ ر ة و أ ت ر ف ن ا ه م في ا ل ح ي ا ة الدنيا ما هذا إ ل ا بشر مثلكم ي أ ك ل مما ت أ ك ل و ن منه ويشرب مما تشربون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 إ ن هو إ ل ا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ي ح ة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أ ن ش أ ن ا من بعدهم قرونا اخرين ما تسبق من أ م ة أ ج ل ه ا وما ي س ت أ خ ر و ن ثم أ ر س ل ن ا رسلنا تترى كلما جاء أ م ه رسولها كذبوه ف أ ت ب ع ن ا بعضهم بعضا وجعلناهم أ ح ا د ي ث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أ ر س ل ن ا موسى و أ خ ا ه هارون ب آ ي ا ت ن ا وسلطان مبين إ ل ى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أ ن ؤ م ن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم و أ م ه آ ي ه واويناهما إ ل ى ر ب و ة ذات قرار ومعين يا أ ي ه ا الرسل كلوا من الطيبات و ع م ل و ا صالحا إ ن ي بما تعملون عليم و إ ن هذه أ م ت ك م أ م ة و ا ح د ة و أ ن ا ربكم فاتقون فتقطعوا أ م ر ه م بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أ ي ح س ب و ن أ ن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ب ل ل ا يشعرون إ ن الذين هم من خ ش ي ة ربهم مشفقون والذين هم ب آ ي ا ت ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آ ت و ا وقلوبهم و ج ن ة أ ن ه م إ ل ى ربهم راجعون أ و ل ئ ك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إ ل ا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غ م ر ة من هذا ولهم أ ع م ا ل من دون ذلك هم لها عاملون حتى إ ذ ا أ خ ذ ن ا مترفيهم بالعذاب إ ذ ا هم يجارون لا تجاروا اليوم إ ن ك م منا لا تنصرون قد كانت آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم على أ ع ق ا ب ك م تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنه بل جاءهم بالحق و أ ك ث ر ه م للحق كارهون ولو اتبع الحق أ ه و ا ء ه م لفسدت السماوات و ا ل أ ر ض ومن فيهن بل أ ت ي ن ا ه م بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون و َ م ْ ت َ س ْ أ َ ل ُ ه ُ م ْ خرجا ًَْ فخراج َََُ ربك ََِّ خير َْ وهو ََُ خير َْ الرازقين َِِ و َ إ ِ ن َّ ك َ لتدعوهم ََُُْْ الى َ صراط ٍَِ مستقيم ٍَُِْ و َ إ ِ ن َّ الذين ََِّ لا َ يؤمنون َُُِْ ب ِ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ِ عن َِ الصراط َِِّ لناكبون َََُِ ولو ََْ رحمناهم ََُِْْ وكشفنا ََََْ ما َ بهم ِِْ من ِْ ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أ خ ذ ن ا ه م بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إ ذ ا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إ ذ ا هم فيه مبلسون وهو الذي أ ن ش أ لكم السمع و ا ل أ ب ص ا ر و ا ل أ ف ئ د ة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذ ر أ ك م في ا ل أ ر ض و إ ل ي ه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أ ف ل ا تعقلون بل قالوا مثل ما قال ا ل أ و ل و ن قالوا أ ئ ذ ا متنا وكنا ترابا وعظاما أ ئ ن ا لمبعوثون لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل إ ن هذا إ ل ا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن قل لمن ا ل أ ر ض ومن فيها إ ن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أ ف ل ا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أ ف ل ا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إ ن كنتم تعلمون سيقولون لله قل ف أ ن ا تسحرون بل أ ت ي ن ا ه م بالحق و إ ن ه م لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إ ل ه إ ذ ا لذهب كل إ ل ه بما خلق و ل ع ل ى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون قل رب اما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين و إ ن ا على أ ن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أ ح س ن ا ل س ي ئ ة نحن أ ع ل م بما يصفون وقل رب أ ع و ذ بك من همزات الشياطين و أ ع و ذ بك رب أ ن يحضرون حتى إ ذ ا جاء أ ح د ه م الموت قال رب ارجعون لعلي أ ع م ل صالحا فيما تركت كلا إ ن ه ا ك ل م ة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إ ل ى يوم يبعثون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 ف أ و ل ئ ك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الم تكن آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أ خ ر ج ن ا منها ف إ ن عدنا ف إ ن ا ظالمون قال ا خ س أ و ا فيها ولا تكلمون إ ن ه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آ م ن ا فاغفر لنا وارحمنا و أ ن ت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أ ن س و ك م ذكري وكنتم منهم تضحكون إ ن ي جزيتهم اليوم بما صبروا أ ن ه م هم الفائزون قال كم لبثتم في ا ل أ ر ض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم ف ا س أ ل العادين قال ان لبثتم إ ل ا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم إ ل ي ن ا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إ ل ه إ ل ا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إ ل ه ا اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين